117. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 118. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 119. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن